أَوَعَجِبْتُمُوا أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْزِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ رُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ دَصْطَهُ فَاذْكُرُوا تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونجر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْزٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُهَا تَمَّيْتُمُهَا أَأَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِ الق فَ صَغرُ إِ مَعَكُم مَِذمُ سَو فأَن جَنهُ وَاللَذينَ مَعَهُوا بَِحْمَةٍ مِ وَقطَع مَا جَابَِّذين كَذبُ بِآيثِنَا وَمَا كانَوا مُمين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 أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب نليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون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 قال الملأ الذين استكبروا من قوله للذين اضطرفوا لمنام منهم اتعلمون ان صالحا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما ارسل به مؤمنين قال الذين اشتكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا قَوْمَ ثَمِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَقْبَضَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَافْتَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَهُنِذِهِ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَتُونَ الْفَاحِشَةَ مَسْلَقَةً ۖ قَدْ جَاءَ مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جواب قومه بيجوهم من قريتكم انهم روحنا شويه قهرمون فان جيناه وان له الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا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 ولا ترخشوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكمون